Thank mm -hmm. you. يا بدونك حياتي لحالي جالي ساحاتي همومي بيدي وصوتي متى يخلي تجيني انا من دونك ولا شيء يا نور هالعين والضي ما في بعدكم وحي متى اللي تجيني Tęb min nie ja chli tejnie. Człamiy z بدونك حياتي لحالي جالي ساحاتي مهموم بيدي وصاتي متى يخلي تديني انا من دونك ولا شي يا نور هالعين والضي ما في بعدكم